صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا اقسم بيوم القيامه ولا أنقسم بالنفس لواء ما يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يفجر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 يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةً لَا تحرك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ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 أولى لك فأولى أيحسب الإنسان وأن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين